Fifty Languages Shechera Tura إثنان وثلاثون إثنان وثلاثون ريسترانم في المطعم أربعة في المطعم أربعة سكرتوشك غزاغة كيتشوب ز واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقليه مع الكاتشب هجي احيط ماينز مع المايونيز واثنان مع المايونيز احش سوسيسكه غجاغ غردشيتسه يغسوا و سجق محمر مع الخردل المسترد و3 محمر مع الخردل المسترد. ست فد في اخر ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات جنج فيا عندكم فاصوليا عندكم فاصوليا؟ قبسقفج زغربه فيا. عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ س نترف سخنو سي جاس. احب اكل الزره. احب أكل الزرة الزره. س نشبغ أحب أكل الخيار أحب آكل الخيار أحب أكل الطماطم, أحب أكل الطماطم. أتحب أيضا أكل الكرف أيضا اكل الكراث وري قبصق شو اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف وري جنچ خريا بواچ بشكنو ويقاسه اتحب اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس وريخن وساة أتحب أيضا اكل الجزر تحب أيضا اكل الجزر قة بسقى شخوات غربة بشخن وساة أتحب أيضا اكل البوكلي تحب أيضا اكل البوكلي أتحب شبجي شخنو اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو س لا أحب البصل لا أحب البصل لا احب الزيتون لا أحب الزيتون سح أخر سي جاسب لا أحب الفطر لا أحب الفطر